وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسفر الشمس والقمر كل يجري لأدل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريف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 فوت وَلَا يخَفت عنهُ مِن عَذاابِهَا كذَكَ نَجز ككَفور وَهُم يصطَحون في إهَا رَبن خردنا نعم الصالِح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 قُ الأرعيتُم شرَركاءكُمَّينَ تَدْرونَ منِن طُون اللههِ أَرونِي ماذا قَلَقُوا مِنَ الأررضِ أَمْ للَهمم شِكُم ف الس السماوات أَم لم شِكُم في أَمْ آدَينَاهُم كتابًا فَهُم على بَيندِ من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تسولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مِن قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض